إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعل الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من النصر إلا من عند الله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 إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فسبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق العناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فَإِنَّ الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذابا el